Birinçcüs. cüz. binlayımın Şeytanı Rijim. Bismillahi R Maliki صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 إن الذين كفروا سواء عليهم آذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولو عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم أمين كما أمن الناس قالوا نؤمن كما أمن السفاه ألا إنهم هم السفاه ولكن لا يعلمون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 مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء في ظلمات ورعض وبرق يجعلون صابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 الذي جعل لكم الأرض فراشا, فراشاً والسماء بناء وهزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لو تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وآمنوا الصالحات أن الأم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ويوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعض ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوسنا في الأرض أولاك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 قال لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنس أبهى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغذا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازلم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا بيطوا بعدكم لبعض عدو ولكوا في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قُلْ أَنبِئُكُمْ بِتَجْرِمَةِكُمْ إِن فَإِمَّا صَادِقِينَ يأتي مِنِّي يَأْتِيَنَّكُم فَمَا تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَّرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فضلتكم على العالمين فَتَقוَي يَا لا تَجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يخاف منها عذل ولا هم يسرون <تصفيق> وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظيم. وَيَفرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بعده وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فُرْقَانًا لَعَلَّكُمْ تهتدون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا, فتوبوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الْغَمَامَ وأنزلنا عليكم المن وَالسَّلْوَى كلهم من طَيِّبَاتِ ما رزقناكم وما ظَلَمُونَا ولكن كَانُوا أنفسهم يَظْلِمُونَ وإذ قلوا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين قد علم كل ناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض المفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبد الأرض من بقلها وقثائها وفوميا وعدسيا وبسلها قال تستبدلون الذي هو عذنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ناسات وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغذب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحاق ذلك بما سوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آذوا والنسار والسابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر معيض ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قالوا دعوا لنا ربك لنا ما هي البقرة شابى علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنول تثير العرض ولا, ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله, كلام الله. ثم يحرفونه من بعض ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أما لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، وينهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون، فويل للذين يكتبون الكتاب بيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فبين لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل ما كسب سيئة وحاطت به ختيئة فأولاك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتام والمساكين, والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منك وأنتم معرضون وَإِذَا خَذْنَا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْمِيكُونَ دِيارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمَا أَن تُمْتَشَهَذُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَذَا يَثَقْطُلُنَّ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم مِن كُمْ مِن تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَن يأتُوكُم مُسَارَةً تُفَادُوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ فَمَن نَّافَىٰ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقاتين موسى الكتاب وقفينا من بعدهم بالرسل واتينا واتينا عيسى ابن مريم البينات ووجدناه بروح القدس اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل عنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعلة الله على الكافرين بيس ما اشتروا به أنفوسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغذب على غذب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 فما هو بمزحزحه من العذاب أي والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وودا وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظُلْمٌ وللكافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من آل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خيره من ربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل السواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لم يردونكم, لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وَلَا محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النسار على شيء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 أولئك ما كان لهم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشيق والمغرب فإنما توله فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عيك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة قل إن هدى الله ولذى ولين اتبع تهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نسير الذين آتناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عذل ولا, ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن الذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذا البيت مثابة للناس وأمنى فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين, والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ آنَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن, مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَمَعْطَرُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِأَسَدِ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 ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنت شناء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 فَقَرِيب تَدَاوَيَت وَلَّوْ فإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَ أم اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنت مأعلم أم إلا؟ ومن أظلم مما كتب مشهد ذعنده من الله؟ فمن الله مغافلًا عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم